وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوْلُوَ إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ ويهيئ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا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 تَجِدُ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيَطَاغَوْنَ وَهُمْ رُقُودٌ وَيُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَانَ كَلْبُهُمْ ذِرَاعَيْهِ بالبصيد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 قَالُوا لَئِنِ اسْتَنقَعْتَ يَمَنَ أَبْعَضَ يَوْمٍ قَالَ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِضِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا